قَالُوا اضْغَاثُ احلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الاحلام بِعَاجِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُوا صُفّوا أيُّها الصِّدِّيقُ افتنا في سبع بقرات ثماني ألوهن سبع عجاف وسبع سمنات خضر وأخر يابسات وسبع سمنات خضر وريًا واخرابيثات لعل ياوجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصل ثم فذوه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ويأتي قل نما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوات اللاتي قطعنا أيديهن إن رَبُّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ مرأة العزيز الآن حس حص حصل الحق أنا راوتته عن نفسه وإنّه لمن الصادق ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يه كيد الخائن